بسم الله الرحمن الرحيم 112. إذا وقعت الواقعة 113. ليس لوقعتها كاذبة 114. خافضة رافعة 115. رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا 117. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون 118. 111. في جنات النعيم 112. ذلة من الأولين 113. وقليل من الآخرين 114. على سرر موضونة 115. متكئين عليها متقابلين 116. عليهم ولدان 110. بأكواب وأباريق وكأس من معين 111. لا يصدعون عنها ولا ينزفون 112. وفاكهة مما يتخيرون 113. ولحم طير مما 117. وحور عين 118. كأمثال اللؤلؤ المكنون 119. جزاء بما كانوا يعملون 110. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما 112. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 113. في سدر مخبود 114. وطلح منبود 115. وظل ممدود وماء مسكوب لا مقطوعة ولا ممنوعة 112. وفرش مرسوعة 113. إنا أنشأناهن إن شاء 114. فجعلناهن 111. لأصحاب اليمين 112. ثلة من الأولين 113. وثلة من الآخرين 114. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 115. في سموم وظل من يحموم 111. لا بارد ولا كريم 112. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم 111. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبروثون 112. أو آباؤنا الأولون 113. 116. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 117. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 118. لآكلون من شجر من زقوم. 117. فشاربون عليه من الحميم 118. فشاربون شرب الهيم 119. هذا نزلهم يوم الدين 110. نحن خلقناكم فلولا تصدقون 111. 119. نحن تخلقونه أم نحن الخالقون 110. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 111. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما 111. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 112. أفرأيتم ما تحرثون 113. أأنتم تزرعونه أم نحن 116. لو نشاء لجعلناه فطاما فظلتم تفكهون 117. إنا لمغرمون 118. بل نحن محرومون 119. أفرأيتم الماء الذي تشربون 110. انتم هم نحن المنزلون لو نساء جعلناه عجاجا فلولا تشكرون افر ايتم النار التي تئون ام جَعَلْنَا لَهَا أَمْنًا نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ باسم ربك